يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له واني يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قضاه الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفى من الملائكه رجلا ومن الناس ان الله سميع بصير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 هو الذي تباتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تأبيكم إبراهيم هو ثم ماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ